بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة ذكر استشهاد أم أبيها فاطمة الزهراء عليها السلام تتشرف تسجيلات الثقلين بدولة الكويت أن تقدم الليلة الخامسة للردود الحاج جمعة حامد في مسجد المسوي بدولة الكويت الشلاوه و و و و امن الذل عز فريت جراي يا يتجرى على قام ينعب حزن باللي يا وشي ياياب من دموع العاين بلل على الضيع قبره وظل خفي هيا يايو على الضيع قبرها وظا صدق ظلعهم حسن وحسين ينصا ينصا يا واب ونخة يا واب الحسن والدمع ينصا يا واب, واب لخل ما واثم بكل دار ينصا يا ارض العزك يا هي والله وما ننسك يا ارض العيا يا يي يا ضلعي يا, يا, يا, يا وابي من رزاي الدهر بسمر شراغ وين من رزايا الدهر بسمو ورجوا عيس عبدار الحزن بسمو على اللي الصام وهبل بالبا بسمع بسماء يا اور طاحت انظم وعليها تخاطب والزغرات اذ قلها يا الوالدة يا الوالدة يوم المشياتي يا الوالدة يوم المشياتي وضعني تشمشه وسغروا بياتي عفتي لحياتي يا فريتي وسط الحيه يد وحدي وبقيات والله يا يوم العيون حبابك عميتي لا <صفيق> و <صفيق> و <صفيق> و و نحبابك يا زهره عميتي بعد يا زينب اذ قلت يا الوائي قلت يا نور العيون فارقا يا واي يا وايت فارقا انت انا غير اللون شو وووو في الحسن وحسين يا اللي على الديل وعى الديا العيون فرجا ويا عشني انا غير اللي في الحسن وحسين يبچو يسر ينور هو ها يا يا ونو ننجو بعد يا والده يا والده يا الوالد فقدت شواني شواني يا صاويج لو اي يا يا يا يا يا يا يا يا يا الزماني هيا لن نزيه يا يا والله لاني يا يوما لاني يا يوما تردين واعلن نزل هي يا البوجو ديش تسنذي يا يوم ولو نم تقعدي لك هي يا لو ان يم تقعدي فت الزهر ولا جيت ولا جيت ومن كسر الظلح والنت ولا جيت ولا جيت صاحت يا قلب اسمك ولا جيت ولا جيت وليه الزقيه هي يا ام طهاه وانغمى